وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهفدون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم وعلامات وعلامات وببالنجوم يهتدون وببالنجوم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افمن يخلق كمن لا يخلق تذكر تَرَوْنَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا الله هو الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعر أموات غير أحياء وما يشعرون أليان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد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 لا يَرَى مَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ لَا يَرَى مَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ إِنَّهُ لا يُحُِّونِ مجتَِّرين وَإذاَا قِيلَ لَهُم مذاَا أَنْ زَلَ رَّكُمْ قَاُ أَتَقيرُ لِأَوَلين وَإذاَا قِيلَ لَهُ مذاَا 111. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 112. ليحملوا كابلة من يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا <تصفيق> قَدَمَكَرََّذينَ مِم قَدَلِهِم فَتَ اللَّهُ بُانَهُم مِنَ القَوَ عدِ فَخَرَّ عَلَهِم قَدَكَرَلَينَم خَوَ عَلَجِ مُ السَّقُفُ مِنْ فَوقِهِم وَأَتَابُمعَذاابُ مِن حَيفُ لَا يَشْرُون فَخَوَّ عَلَهِ مُتقُفُ مِن فَوقِهِم وَغَتَابُعَذاابُ مِنْ حَف لا يَج